لأن هذا التصرف ما يتصرف إلا المالك وشرب لبنها أصل مدة الخيار هو لا يملك لبنها لكنه بدأ يحلبها ويشرب هذا دليل الرغبة في الشراء يبطل خياره وسكن الدار الرجل اشترى الدار وقال لي الخيار لمدة شهر ثم إنه بعد خمسة أيام بدأ ينقل أمتعته إلى هذه الدار وسكن فيها فيبطل هذا السكن خياره لأن سكناه فيها دليل الرغبة في الشراء وحصاد الزرع اشترى الزرع الذي استوى واشتدى مثلا وشرط الخيار لمدة اسبوع لكنه بعد يوم أو يومين أتى بعمال وقال احصدوا فهل يبقى على خياره لا لأنه تصرف, تصرف المالك ونحو يعني نحو هذه الأشياء التصرفات التي تدل على بطلان الخيار مثلا هذه الارض اشتراها واشترط الخيار له لمدة اسبوع ثم انه في اليوم الثاني جاء بعمال وعمرهم يحفرون الاساسات ووضع البناء يبني هل يبقى على خياره لا وهكذا إن وجد من المشتري يعني هذه الأشياء بطل خياره لأنه يبطل بالتصريح بالرضا يعني لو لم يتصرف هذا التصرف وقال أنا اخترت الشراء قبل تمام المدة المدة الخيار لمدة اسبوع بعد يومين قال أنا عزمت على الشراء معناه ابطل خياره هذا صريح في إبطال الخيار وهذه التصرفات مثله دليل على الرضا نعم لانه يبطل بالتصريح بالرضا كخيار المعتقه انتبه كخيار المعتقه الرجل يكون له امه والامه مزوجه من رقيق سواء كان الرقيق له او لغيره اما يملكها فزوجها لرقيق زيت مثلا كلهم ارقة فسيد الامه اعتقها وزوجها لا يزال رقيق في هذه الحال هي لها الخيار ان شاءت ان تبقى في عصمه زوجها الرقيق هذا فمن حقها وان شاءت ان تفارقه فلا ذلك تقول انا اصبحت حره مالكه لنفسي وهذا رقيق عبد يؤمر وينهى ومملوك ويباع ويشترى باسر يباع في الرياض او يباع في كذا يقول معي وأنا لا أنا الآن حرة فالحره فالمعت... إذا أعتقت هي بالخيار متى ينتهي خيارها إذا اختارت نفسها قالت اختار نفسي ما أريده فهي أصبحت بريئة منه وبريء منها او قالت او قالت امهلوني ماذا تقولين تختارين زوجك او تريدين فراقه قالت امهلوني فجاء زوجها ولمسها وقرب منها فمكنته من نفسها مكنته من نفسها مدة الخيار بطلة خيارها يبطل خيارها لأنها مكنته من نفسها في مدة الخيار فدل على اختيارها لزوجها تبقى في عصمته ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه و. حسن معاملته للصغار والكبار عليه الصلاة والسلام جاء شافع لزوج بريرة لما عتقت في أن ترضى بزوجها وتبقى معه عتقت بريرة قبل زوجها ومن المعلوم أنها إذا عتقت لها الحق أن تختار نفسها ولا تريد زوجها فجاء الزوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة لبريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته يعني لعلك تقبلين زوجك وإن كان رقيق قد يحصل له العتق قريبا انظر إلى حسن أدبها رضي الله عنها قالت أتأمرني إذا كان أمرني فأنا سمع وطاعه. لا أعصي لك أمر يا رسول الله أتأمرني قال لا أنا شافع ما أمرك وإنما أشفع للرجل عندك قالت لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه لأنه رقيق وأنا أصبحت حرة فهذا قول المؤلف رحمه الله تخيار المعتقة معتقة تحت رقيق لها الخيار تختار نفسها أو تختار زوجها فإذا مكنته من نفسها دل على أنها اختارته نعم كخيار المعتقه يبطل بتمكينها زوجها من وطئها وان تصرف البائع بذلك ففيه وجهان احدهما هو فسخ للبيع لذلك والاخر لا يكون فسخا لان الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه وتصرف البائع فيه خلاف وان تصرف البائع بذلك يعني بمثل ما سبق بالوقف او العتق او الهبة او البيع هل يبطل خياره أحدهما هو فسخ للبيع لأنه معناه أنه رضي بعدم البيع لأنه تصرف في المبيع والآخر القول الآخر أنه لا يكون فسخا يعني حتى لو تصرف فتصرفه لا يبطل خياره فمن حقه أن يردها ويكون التصرف موقوف على إجازة المشتري لأن الملك انتقل عنه فلا يعتبر أن تصرفه جائز فلم يكن تصرفه استرجاعا كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه الرجل إذا وجد ماله بعينه عند مفلس من حقه أن يسترجعه لكن عند الحاكم لكن إذا وجد ما له عند مفلس ثم تصرف فيه ببيع أو هبة أو نحو ذلك فتصرفه غير صحيح لأنه لا بد من حكم حاكم باسترجاع الملك وقال أبو الخطاب هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالمبيع وفسخا خ... وفسخ لخياره على وجهين على وجهين هل يعتبر هذا او لا يعتبر نعم واما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطح... وطحنه, وطحنه على الرحى وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار مثل ما تقدم فيما قلنا اذا قال للرقيق الذي اشتراه اكتب ركب الخيل او نحو ذلك من الامور التي هي لاجل الاطلاع على هل يرغب بهذه العين او لا يرغب بها يعني لو اشترى رحى واشترط الخيار له لمدة ثلاثة ايام ثم طحن بها دقيق هل يعتبر مبطل لخياره لا لانه ما يعرف هل يختارها او لا يختارها الا بالطحن اشترى سياره مثلا في المعرض واشترط الخيار ثلاثه ايام السياره في المعرض اليوم الاول اليوم الثاني جاء وركبها الى مشوار قريب ليرى السياره هل هذا يبطل الخيار لا لانه ما جعل الخيار الا لاجل ان يكشف على المبيع هل يصلح او لا يصلح فتجريبها لا يبطل الخيار بخلاف السفر عليها الى الرياض او الى المدينة او نحو ذلك هذا يبطل الخيار نعم. لان الاختبار هو المقصود بالخيار نعم. وان استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك استخدمه امره مثلا ان يصب الشاه والقهوة او يقدم الغداء والعشاء او يركب الخيل او يكتب او يقرأ له او نحو ذلك هذا لا يبطل خيارة لانه يريد ان يكشف عليها ليصلح او لا يصلح نعم. وان استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان ان استخدمه لغير ذلك مثلا ارسله الى الرياض لا هذا ارسال للرياض وهو ملك الغير هذا دليل على فسخ خياره وانه رغب في شراءه بخلاف ما إذا أرسله في شيء داخل بلده فلا بأس نعم. ففيه روايتان إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب للدابه والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر لا يختص الملك يعني أرسله في حاجة داخل البلد هذا ممكن أن يرسل فيها رقيق زيد او عمر فهو ارسل هذا الرقيق ليرى مدى حسن تصرفه كذلك النظر اشترى امه واشترط الخيار له لمده اسبوع فصوب النظر فيها ما يقال ان نظرك اياها هذا يبطل خيارك لا لانه اشتراها واشترط الخيار لينظر هل تصلح او لا تصلح نعم. وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لأنها قبلة لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع ولأننا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضا بالمبيع ولا دلالة عليه ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها لان اقراره عليه رضا به قال اذا اشترى الجاريه الامه فسارعت وقبلت سيدها تقبل شهوه قالوا لا يبطل خياره لان هذا ليس من قبله ولو ابطلنا خياره معناه ابطلنا خياره بفعل غيره ولا يكون له خيار الرواية الأخرى قالوا إذا أقرها على تقبيله وسكت يبطل خياره لأنه يستطيع أن يمنعها وهما منعها فبطل خياره نعم فصل وإن اعتق المشتري الجارية أو است... يكفي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما هي الآداب التي تشرع لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اولا على المتوجه إلى المدينة أن يقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمرء أن يتوجه إلى المدينة لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه السلام عليه البعيد والقريب سواء، وهو عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على سبيل العبادة لا تشد الرحال تعبدا لله إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى هذه الثلاثة تشد الرحال إليها لزيارتها أما أن تقول أبا شد الرحل لزياره مسجد فلان في كذا في الطائف أو في جدة أو أشد الرحل لزياره قبر فلان في جدة أو في المدينة نقول هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فالمسلم إذا توجه إلى المدينة يقصد زيارة المسجد النبوي ثم إذا وصل إلى المسجد النبوي أول ما يبدأ يصلي ركعتين تحية المسجد إن لم يكن دخل في فريضة فيصلي تحية المسجد ثم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف أمامه وظهر الزائر إلى القبلة لأنه يكون بمثابة المواجه لوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الميت يوضع وجهه إلى جهة القبلة فالزائر إذا أراد أن يزوره يأتي من جهة أمامه يكون ظهر الزائر إلى القبلة بخلاف المصلي على القبر فالمصلي على القبر يكون وجهه للقبلة فيأتي من جهة من أمام القبر ويجعل ظهره إلى القبلة ويتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وإن زاد وقال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فهذا حق ثم يتقدم قليلا إلى جهة اليمين ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ثم يتقدم قليلا إلى جهة اليمين فيسلم على عمر رضي الله عنه أرضاه وإن زار بقبور الصحابة والمسلمين في البقيع فحسن وإن زار مسجد قباء فحسن وإن زار قبور شهداء أحد في أحد لأنها داخل المدينة فحسن لكن ما يجوز له أن يتوجه إلى المدينة من أجل زيارة مسجد قباء لا لكن إذا صار في المدينة يتوجه إلى مسجد قباء ما يجوز أن يتوجه إلى المدينة لزياره قبور الشهداء في أحد أو قبور الصحابة والمسلمين في البقيع مثلا لا وانما لا وصل المدينه يتوجه الى هذه فزياره من المدينه حسن لكن من ياتي من خارج المدينه لزياره القبور لا يجوز يقول السائل هل العمره لها طواف وداع يرى بعض العلماء أن العمرة لا وداع مثل ما للحج وبعضهم يرى أن طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة وعند الجميع أن من ترك طواف الوداع للعمرة لا يجب عليها هدي بخلاف من ترك طواف الوداع للحج فيجب عليه الهدي إلا الحائض والنفس فيسقط عنهما طواف الوداع بلا هدي يقول انه يطوف حول الكعبه ثم اذن للفجر فتوقف ليصلي سنه الفجر لا باس لكن الاولى الا يتوقف حتى يكمل الا للفريضه يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقر النجارة لجارتها ولو فرسن شات ما معنى فرسن شات فرسن الشات هو الماطة للرجل للقدم للرجل واليد يعني بمثابة الخف للبعير والحافر للبقرة والحصان والخيل يعني اسفل الرجل يعني ولو أن تهدي إليها شيء يسير لأن الهدية تجلب المحبة والموده والمرء إذا أرسل الهدية البسيطة لجاره يجرع عليه ويرسل له مثلها ولا بأس ويكون في تبادل هدايا بين الجيران أما إذا كان يهتم لا يرسل إلا شيء كبير وذاك بالمثل تقاطعه فيحسن التهادي بين الجيران ولو شيء يسير ثم إن الرجل المهدى إليها أو المرأة المهدى إليها لا ينبغي لها أن تستقل الهدية تقبلها بصدر الرحب وتهدي مثلها لأجل إيجاد الالفه والمحبة بين المسلمين الرجال والنساء يقول وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث اغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قيمة المرء عند الله جل وعلا بتقواه وبعمله الصالح وبإخلاصه العمل لله جل وعلا لا بالمظهر ولا بالجاه ولا بالوظيفة ولا بالمال ولا بكونه شار إليه بالبنان هذا فلان ابن فلان كل هذه الأقيمة لها عند الله إذا لم يكن هناك تقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيقول عليه الصلاة والسلام ربما أن ترى المسكين الفقير لو أراد أن يدخل لدفع يرد ما يجعل يدخل مدفوع بالأبواب مثل هذا فيه من الصلاح والتقى لو أقسم على الله لأبره يعني لو طلب شيئا من ربه جل وعلا أعطاه ما طلب الله جل وعلا مع عظمته وكبريائه وتقدسه بأسمائه وصفاته يعطي هذا المسكين ما طلب والناس يدفعونه بالأبواب لا قيمة له عندهم يعني أن القيمة عند الله جل وعلا ليست على حسب معايير الخلق ومقاييسهم لا قد ترى الرجل السمين الكبير العريض الذي يصفق له لا قيمة له عند الله لا يزن عند الله جناح بعوضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وربما ترى المسكين الضعيف الفقير له قدر عند الله جل وعلا وله منزلة عالية رفيعه في الجنة لما انطوى عليه قلبه من الإيمان والإخلاص لله جل وعلا وهذا إشعار للأمة بأن القيمة عند الله جل وعلا ليست بالمظاهر لا بالوظائف ولا بالاموال ولا بالأولاد ولا بالجاه وإنما هي كلها بتقوى الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقول السائل أنا شاب ملتزم ولله الحمد ولإخوان يضايقونني في التزامي وكل ما أقدم لهم النصيحة يمتنعون فما كيفية العمل معهم؟ تعامل معهم بالاستمرار أخي في النصيحة ولا تيأس واحذر أن يؤثروا عليك وأن تستمر معهم في النصيحة ولا تيأس لعل الله أن يهديهم على يديك فيكون لك بذلك خير كثير لا تيأس النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو إلى لا اله إلا الله ولم يأس عليه الصلاة والسلام نوح عليه الصلاة والسلام مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وكان من آمن معه عدد قليل يعدون على الأصابع لأنهم الذين ركبوا في السفينة مهما تكون السفينة فيها من الحيوانات والطيور والحشرات وإلى و... اخره وفيها من آمن به وهم قلة ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى الله وما يأس عليه الصلاة والسلام فالإنسان ما يئس بالدعوه إلى الله يستمر إن نفعت واستجيب له فالحمد لله وإلا تبرأ ذمته وهو ماجور يقول السائل إذا اشترى شخص جارية إذا اشترى شخصين جارية واحدة هل يجوز لهما وطعها جميعا؟ لا ما يجوز أن يشترك رجلان في امرأة أبدا وإنما لا يجوز لهم أن يقربوها كلهم إلا وإنما لهم أن يزوجوها بمن شاءوا مدام الجارية يزوجوها برقيق آخر على أن يكون الأولاد لهم الأولاد أرقى لهم مشتركين لكن ما يجوز لهم أن يطأها أحدهم بدون إذن الآخر فإذا وطئها واحد حرمت على الآخر من اشترى جارية ثم وطئها أكثر من مرة ثم علم أنها حرة وإنما سرقها بائعها من الريف وباعها في المدينة فهل تصبح زوجة له لا عليه أن يعتقها ويستبرئها عن الفترة التي مضت وهو معذور له شبه في وطئه إياها لأنها ظنها ملك. يقول في فترة شبابي الأولى كنت اصلي الصبح بعد شروق الشمس ولكن الحمد لله أنا الآن منتظم بصلاة الصبح في موعدها ولكن لشعوري بالذنب أقوم بصلاة صبح أخرى لا يا أخي لا تقوم بصلاة صبح أخرى وإنما الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وأكثر من العمل الصالح وأكثر من نوافل العبادة ولا تعيد صلاة الفجر